والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذَلِكَ على المؤمنين والذين يغمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة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 اللّه توابٌ حكيمٌ إن الذين جاءوا بالإفك عصبةٌ منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل أمرٍ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه غن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفت مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ الْكَافِرُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفْضَدْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 114. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 116. أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 114. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 115. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهم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 117. والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 118. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 بينات ومثال من الذين خالو من قبركم وموعد تلمو التقيين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة 124. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة, زيتونة لا شرقية ولا وربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة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 124. إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له فَمَا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل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 بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 115. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 116. يكن لهم الحق يأتوا إليه المذعنين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 أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قُل لا أُقْسِمُ طَاعَةٌ مَعْرُوفَهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُمْ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَأَدَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كثر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 تُصيبهم فتنة أَوْ يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيُنَبِّئه بما عملوا والله بكل شيء علي